يتوقفنا في عند تعارض تعارض على الدعوة نعم, نعم. هذا تعارض هذا الدعية نريد بذلك الاستماع عليها يعني أن لا ينفرد داعية من دعوة وإن كان هذا موجودا الانفراض بالدعوة هذا موجود وهو عمل حسن إلا أنه المؤلف ذكر بأن مستحسان التكاتف والتعاد من الدعوة فذكر قال ذكر بعض أهل العلم أن قيام الواحد لفديدة الدعوة كافي أنه لو قال رجل بالدعوة إلى الله كان ذلك كافيا واستشهد بقوله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهم في الدين ولينذر قيمهم إذا رجعوا إليهم لعلهم ضرور وقال في وجه استشهاد إن الطائفة في لسان العرب الواحد فما فوقهم الطائفة في كلام العرب تكلخ على الواحد فما فوقهم والله عز وجل أمر المجاهبين وأمر المؤمنين أن لا يخرجوا جميعا للجهاد بل لابد أن تنفر منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ومن هنا قال العلماء إن طلب العلم جهاد وقال الجهاد على اسمين جهاد جهاد الكفار يكون باللسان ويكون بالسنة بالسيف قال وجهاد اللسان أقوى من جهاد السيف ولهذا فالمؤمن يحتاج إلى المؤمنون يحتاجون إلى أن تكون طائفة منهم على على الفقه في الدين على أن يتفقهوا في الدين وربما قد يكون مسانهم أقوى من سيف الجهاد في إقامة الحجة ورد الشبه ولهذا اعتبر طلب العلم من الجهاد قصيرا من الجهاد بدلالة هذه الآية. وإذا قام واحد فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة والطائفة الفطلق على الفضل الواحد أيضا وهذا القول مستقيم بالنذر إلى إبلاغ الأمر والنهل ووضع الحق دون أيدي الغافلين عنه أما من حيث فعل الدعوة في النفوس ودخولها بدخل الإقناع فمن البيّن بنفسه أن الدعوة التي تقوم بها الجماعة أثرا لا تبلغه دعوة الفرد يعني من حيث التبلير من حيث التبلير الواحد يكفي يعني هو إذا استطاع أن يبلغ الأمر والنهي ولكن لا شك أن الأثر الذي يترتب على دعوة الواحد إلى الله ودعوة الجماعة إلى الله عز وجل أن دعوة الجماعة أكثر أثرا من دعوة الفرد ففرد واحد داعية واحد أو عالم واحد إذا دعا في مجتمع وفي المقابل في مجتمع آخر مثله دعا جماعة من العلماء لا شك أن الجماعة الثانية التي تكاتفت جهود العلماء في الدعوة، أما أثرها سيكون أبلغ من يكون أبلغ من دعوة واحد، هذا لا شك فيه. فتجد البلاد المدي فيها جماعة من العلماء تجدها أفضل من البلاد التي فيها عدد يسير من العلماء، لأن العلماء يمثلون هذا يقولون بأن المجترع إذا انتشرت فيه الأمراض. سواء كانت هذه الأمراض حسية أو معنوية، هذه الأمراض الحسية إذا انتشرت في مجتمع، فنحتاج نحتاج إلى علاج. فهل يكفي طبيب واحد لعلاج أمة من المرضى؟ لا يمكن. إذا كذلك الأمراض المعنوية والأمراض القلبية من المعاصي والبدع والمخالفات، هل يكفي عالم واحد طبيب واحد أن يعالج أمة؟ هذا لا يكفي. يحتاج إلى عدد هائل من العلماء ومن الدعاة ليتمكنوا من إصلاح ما أفسده غيرهم، من إصلاح ما أفسده غيرهم. فتححتاج المجتمع إلى وهذه الدعوة إلى الله تحتاج إلى تعاضد. قال ربما كان النظر في هذا واجه إلى حال المدعوين أو إلى حال ما تتعلق به الدعوة. أو ما يقصد من الدعوة. الذكر هذا إجمالاً ثم شرع في التفصيل. قال أما النظر في حال المدعوين فقد يغني العدد القليل في دعوة جماعة تتقارب مشاربهم وتتشابه أحوالهم النفسية، أما إذا اختلفت مشاربهم وتعددت نازعاتهم فلكثرة القائمين بالدعوة وتضارهم عليها وقع في نفوسهم. وأخذ لها من بين تلك النزاعات المتباينة والمسالك المتشعبة فإن الدعاة إذا تعددوا اختلفت أساليبهم في الدعوة غالبا فالحال الأولى النظر في حال المدعوين فإذا كان المدعوين إذا كان هؤلاء المدعوين كانوا متقاربون في الأفكار أو كانوا متقاربون في الأفكار كانت مشاربهم ومنازعهم متقاربة فحينئذ جماعة قليلة من الدعاة بإمكانهم أن يقوموا بهذا الواجب لأن المصدر هؤلاء المدعوين مصدرهم واحد مثلا كلهم على اتجاه واحد يمكن جماعة قليلة من الدعاة أن يقوموا بهذا اما اذا اختلفت مشاربهم تذهب انت الان الى بيئة و مكان تختلف فيه نزاعات الناس هذا ينزع الى التشيئ وهذا ينزع الى التصوف وهذا ينزع الى العلمانية وهذا ينزع الى الشيوعية في بيئة واحدة هنا هل يكفي الواحد في دعوتهم جميعا يجب صغوبة ومشقة وقد لا يمكنه أن يدعوهم جميعا هنا يحتاج إلى جماعة يعينونه على الدعوة لماذا لأن كل داعية له أسلوب في دعوته فقد يؤثر هذا على أهل التشيع ولا يؤثر على غيرهم فيأتي الثاني فيكون مؤثرا فيه هذا الغير الذي لم يتأثر بالداعية الأول فالآن كل داعية يصد بابا ويصد صغرا من ثبور المسلمين كل واحد يقوم بما يقدر عليه فإذا تنوعت أساليب الدعوة فإنها لشك أنه سيكون لها أثر كبير في هؤلاء المدعوين مهما اختلفت وتباينت منازعهم سيتأثرون بهذه الكثرة وبهؤلاء الدعاة وبأساليبهم في الدعوة إلى الله قالوا وقد يدل الداعي من وجود تحسين الأمر أو التنفيذ منه ما لا يخطر على بال آخر وإن كان أفزر علما وأوسع نظرا وهذا يقع أيوه. فقد يرى مثلا هذا الداعي الذي هو أقل شأنا من غيره وأقل علما من غيره يفتح الله عليه فيرى أن يدخل الباب من موضوع معين ويرى بأن هذا بأن كلامه هذا وأسلبه هذا سيؤثر فيهم وإن كان أقل علما من غيره من الدعاة والعلماء فتجد تأثيره على هؤلاء الجماعة أقوى من تأثير من هو أعلم منهم وأوذر منهم علم لأن الله تعالى وفقه إلى أن يتخذ هذا المنهج وهذا السبيل في الدعوة إلى الله طبعا وهذا له يعني أثر كمير وهذا مشاهد تجب الداعية مثلا لو مع قلة علمه مقارنة بغيره إذا دعى في مجتمع ودعناه هو وعالم ودع كلاهما يدعوا في هذا المجتمع هذا الداعية ينجح أكثر من العالم لأن هذا الداعية يعيش في هذا المجتمع يعرف ما يقبله هؤلاء وما يرفضونه ما يستحسنينه وما يستقبحونه يعرف ما هو موجود ولذلك تجد الناس يتأثرون به لأنه يعرف مشاكلهم، فيأتيهم من هذا الباب يأتيهم من باب ضعفه والآن مثلا الأمر قضي سهل مثلا الآن إنسان كي الناس مثلا أثر فيهم كل سهزة ربما يعني عندما كثير من الناس ربما أحياناً لا يسند بالدعوة إلى الله من أبواب أخرى يستفيدون هذا الباب الآن يعني في مجتمع تونا مثلا الإنسان تدعو إلى الله ثم لا يصمد يجي عالم يقول أمر بالصلاة لكم بالسناب يسند للأيات والأحاديث مسحها لكن هل يصلي؟ أكثر يصنبه لا بدأي الآن روح ليه للبيت لا استعاليا ولا طالبا علمي وقعدوا البيت وقعدوا البيت. البيت يا فلان الله أعلم أنك مصاب بالسحر و بالعين و بالقيت و كذا يجي من هذا البيت و بالضعف و بالضعف يعني شخصية تعود بينه بأنك أنت ضعيف وراك يعني مسحور والناس يعني كل عون أهل الحي قد وقعت عليك وحصدوك وذروة لكم كذا لازم نعطيك وبش نعطيك لازم تصدق سيخرج معك في تلك اللحظة بالنسبة تر هذا يعني وقع كفن من الإخوة يعني كانوا لا يفكرون في صلاة الشبه، لا يفكر في الصلاة أصلًا لا ما صلى وهناك أناس يعني كبار بالسن ما صلى طوال حياته لما وقع أمر كهذا واستطاع بعض الإخوة أن يستغل هذا الضعف هم اليوم الحمد لله يحافظون على صلاتهم. يقومون بعبادات أخرى من صيام النافلة وحتى العمر يعتمدون بينما كانوا في السابق لا يفكرون في الصناة أصلا فالآن هذه الوسائل قد يعني الداعية قد يحصل استغلالها يحصل استغلال بعض الوسائل لأن الإنسان ربما قد يأتي إليك بنفسه هذا المدعو قد يأتي بنفسه يوم مثلا مستغذر لكن سيأتي اليوم الذي يأتي بنفسه حينئذ يمكنك أن تبلغه الأمر والنهي تبلغه الأمر والنهي وسيتقبل منك هذا البناء فهذا قد يفتحه الله عز وجل على بعض بعض الدعاة بالبعض ولهذا قال وقد تخضع النفوس لأسلود دون أسلود فبعض بعض الناس يخ يخضع للأسد الهادئ بعضهم يخضع للأسد الخطأذ وهكذا فهناك أساليب تؤثر بعضهم يخضع ل ااا آآ ك كلهذا كلام عليه الصلاة والسلام إذا تكلم مع العرب كيف يتكلم مع العرب عرب يجي يتكلم معنا نسأل كيف يتكلم هل, هل يكلم هو كما يكلم أبي مكر ما يكلم العرب؟ لا. ندهوا العرب فقالوا يا محمد، فندهوا النبي صلى الله عليه وسلم مثل صوته وقال هؤلاء جبكم ما هو؟ الفصل دخل فصل صوتي. كان عليه الصلاة والسلام يخاطب الأعراب بطريقتهم، لأنه بعض الناس من أهل البدية لو خاطبته بالعورة. فإنه يستبعفوك، لا يقبل منك يستبعفوك، فهذا تعامله بخجونة لأنه هو يحب الخشونة. في في سبحان الله يعني هناك بعض الأمور يعني ليست من ذاب الدعوة القولية ببيعه الصلاة والسلام في دعوته أننا بمراحل منذ ما نحن الآن نستغربها لو حتى إذا تأملنا استغربنا منها كان يدعو إلى الله عز وجل بماذا؟ الحجة البيان المرهان أحيانا دعا بطريقة أخرى جاءه غوركانا إذا سرعتني سأدخل في دينك داربوه مغلوطني قل الله ما ستسلتك مشكل متسارع فصرع المنسس أمره كان فصرعه فقال محمد هذه الأولى يعني يعني أحدهم يعني يكلمون كيف يكلمون يعني الجاد كزهر معاودي الثانية فصرعه الثانية فصرعه فقال أبي مرة الثالثة فصرعه فأسلم تسلم أنت بالدرب تسلم بالدعوان دعي وكان يبقى إيه من المنسس سلم لا كان يفوت بأي أصل أفهم؟ لأنه هذا الإنسان يعني لو كان قويا هو رجل يعني كان قوي وفكر بهذا التفكير، في كان في الجاهلية يفكر بهذا التفكير، أنه لا يفكر لا في الحجة لا في البرهان لا لا يسمع الكلام، هو عنده القوة يتكلم بالقوة، فقاد لهم الوصول بما يفهم فأسلم وحسن إسلامه. وهكذا فإنت الآن تشوف هذا من الأسانيب الدعوة وشو الأسانيب لكن النبي صلى لما جاء هذا الجنب وخيره حتى أدخل في الإسلام لم يدى النفق كذا قال له محمد هذا قال وقد تخبره النفس أو النفس بأسره دون أسره ما تختدي بتنزل من الدول أو البوائدة أكثر مما تهتدي بغيره الإنسان يقتنع بنوع من جادله من غيره من الألواع الأخرى تجادله بطريقة فلا يقبل وإنما يقبل بطريقة معينة يتأثر بها ويقتنع بها ولو كان عقرب بلالة بحكم المنطق يألبح انتهاجا حتى يعني لو كان احتج عليه غيرك بما هو أقرب دلالة فإنه لا يقبل منه لكن إذا حصرت له وأنت المسألة بأسلوب الذي يناسبه، به فإنه يتقبلهم الناس طبعا يقولهم تتفاوت فهناك من يمكن أن تقيم عليه الحجة بأبسط أسلوب أبسط أسلوب تقيم عليه الحجة تأتيه بالمسال مثلا يسأل أي مسألة يمكن أن تضيق عليه تسأله سؤالا مقابلا يرتبط سؤاله يعني الآن هو إذا أجابك أجاب نفسك فالآن هذا الإنسان إذا يعني خاصة إذا لم يكن عنده علم واسع يمكن أن نقيم عليه الحجة لكن إذا كان الإنسان هذا ربما لا يتقبل هذه الطريقة نحتاج إلى أن نستعمل معه طريقة الأخرى وهذا يختلف باختلاف الداعي ولذلك كلما كثرت الدعات كان تبليغ الأمر والنهي أحسن وأقوى كلما تنوعت أساليبهم كلما اقترب الحق إلى بلوغ معصوده قال وأما حال ما تتعامل به الدعوة فإن الإرشاد إلى أحكام الدين العملية مثلا أي صرف إصلاح العقائد ووضع الإمامة موضوع الدخول بالله يعني الاحكام الشرعية هذا لا صعوبة فيه لأنك تتكلم مع قوم موافقين تجلس وتبلغ أحكام الصلاة أحكام الطهارة أحكام الزكاة وتبين هذه الأحكام ربما يخالفونك في بعض المسائد الجزدية التي ينصغ فيها الاختلاف والاجتهاد ولا إشكال في ذلك لكن الأصل متفق عليه القرآن والسنة والإجماع متفق عليه لكن إصلاح العقائد مثلا إصلاح العقائد هذا الإنسان بالأمر الهيئ أن تذهب إلى أمة وتقول لهذه الأمة إنك أمة ضالة على ضلال فأنا شك أن هذا مثلا تريد أن تدعو نصرانيا على سبيل المثال عقيدته من حلفة من أجل أن تصلح عقيدة هذا النصراني يعني من يتقبل منك بسهولة إن كانوا من المطبقين والمتمسكين بتعاليم النصارى هذا لا يتنازل كذلك إذا نذرت مثلا إلى رافضين وردت أن تقيم عليه الحجة وأن تصلح عميدة هذا الرافضي الشيعي فلا يمكن وسهولة أن هو وأن تقيم عليه الحجة لماذا؟ لأن إسلاح العقائد العقيدة كما هو معلوم من أشد ما يتمسك به الإنسان أشد ما يتمسك به الإنسان هي عقيدته أمور أخرى قد يتنازل عنها أما العقيدة فلا يكاد أحد يخرج عن عقيدته لذلك سمية عقيدة لأن القلب عقد عليها هي من المسائل العلمية دخلت في القلب وانعقد القلب عليها يعني مثل رقبة التي تكون في الحبل ولهذا فهذه المسائل لا تكاد تخرج من القلب لأن القلب قد انعكد عليها ودزم بها فلا تكاب تخرج من القلب إلا بصغبة سباع المقنئ المين بالإيمان إلى مثل الأحكام العملية فإنما يتلو عليهم أو يتلو قرآنا أو حديثا أو نصوصا من يقتدى باجتهادهم إنسان لما يقضي الفقه مثلا تقول قال الإمام مالك من يعترض عليك قال الإمام الشافعي قال إمام أحمد قال أبو حنيف لا أحد يعترض تقرأ آية من القرآن حديثا من أحاديث عليه الصلاة والسلام لا أحد يعترض فحين إذن تكون الدعمة ليس صرف أما الدائي إلى الإيمان ف... يقصد إلى نقل النفوس من ملة إلى ملة هذا سيلقل هذا النفس وهذا الإنسان من ملة إلى ملة أخرى يعني سيهدم الملة الأولى كل ما تعلمه هذا الإنسان في هذا الدين كله سيهدم وسيهتقل من ملة إلى ملة أخرى وتحويل النفوس من عقيدة إلى أخرى من الصعوبة أن يحتاج بعاته إلى من يشد أذرهم في إبلاع الكبجة أو مطاردة الشبح فهنا تحتاج إلى تآزر هذا الداعي لا يمكنه يعني لا يتيسر له أن يقوم وحده بدعوة الكفار إلى الله عز وجل بل يحتاج إلى من يشد أذره وأن يكون يعني عددهم ليس بالقليل يحتاج إلى من يعينه لسيما في المناظرة لأنه سيجادله سيناظره وأثناء المناظرة ربما قد يذهل قد تغيب عنه أشياء فيكون معه من يؤازره ومن يذكره ومن يعينه على المجادلة فهذا يحتاج إليها الداعي لسيما إن كان يدعو إلى الإيمان قال كذلك سأل موسى عليه السلام ربه أن يجعل أخاه هارون شريكا له في المسالة، فقال لي وزيرا من أهل هارون أخي أشجب به أزري وأشرفه في أمري. نعم. وموسى عليه السلام لما أكرمه الله تعالى بالنومة والصلاة. طلب من ربه عز وجل أن يجعل أخاه هارون شريكا له في هذه المسالة، وهذه أعظم شفاعة في التاريخ. أعظم شفاعة في التاريخ هي شفاعة موسى سال أخه هارون. شفع له عند الله بأن يجعله مبينا. هل هناك شيء أعظم من هذا؟ هذه أعظم شفاعة في التاريخ. إلى أن تقوم الساعة منذ خلق الله آدم إلى أن تقوم الساعة هي أعظم شفاعة. هارون عليه السلام ما كان مبيا فإذا هو نبي بطلب من أخيه موسى فقال الله عز, و... فقال عز وجل في الآية لألمسان موسى واجعلني وزيرا من أهلي واختار هو من سيكون وزيره له ومن سيعيده هارون آخر وفي الآية الأخرى هو أفسح مني يسانا كتاره من الاجل هذا ايضا، لان الانسان اذا كان فصيح للسان استطاع ان يبنى هذه الرسالة، فاذا كان مهيئا لمقابلة العور، مقابلة الكفار، مقابلة المخالفين مع فصاحة النيسان، فانه حينئذ يقدر على تبليغ الرسالة، لانه كما وقد أيده الله عز وجل ورَدَ في الآيات التي تقدم إنني معكم اسمع واعرَ، فهذا التأييد زيادة على أن الله تعالى شد أزرق بأخيه، وشد به أزلي وأشركه في أمري. ف الله سبحانه وتعالى أيد نبيه موسى عليه السلام بأخيه آدم، وهذا يدل على أن نقل النفوس. من عقيدة إلى عقيدة من إيمان إلى إيمان يحتاج إلى تضافر الجهود فهذا موسى عليه السلام هذا النغم من أنه رسول مؤيد بالوحي ومع ذلك طلب طلب السند والله عز وجل موسى لكنه طلب السند القريب ليكون قريبا منه أن يكون معه في مناظرة فرعون واختار أخاه هارون فكان له ذلك واحد يدلنا على أن الدار يحتاج خلاصيا في, في باب مناظرة في العقائد يحتاج إلى من يكون معه على الدعوة في نقل النفوس كما تقدم ونكتفل لهذا القدر نعم نعم, نعم. ويشفع فيه يعني يتوسط له عند غيره الشفاعة ما هي أن تشفع لغيرك أي أن تتوسط له لجلب منفعة أو دفع مدرعة هذه الشفاعة الشفاعة تكون من أجل هذا تتوسط لغيرك تكون واسطة بين, بين الاثنين من أجل دفع مدرعة أو جلب منفعة نبو المشاعر الشفاعة نعم لا, لا. لا. شفاعة المذكورة في القرآن هذه الشفاعة التي تكون يوم القيامة لكننا نتكلم عن شفاعة في الدنيا شفاعة في الدنيا الإنسان يشفع لأخيه تذهب عن فلان تقول له يا فلان حتى ما يقع الآن مثلا بين الناس مثلا من العبد مثلا وأنت تعرف مثلا صاحب نصمة يشفى له تروح تقول له يا فلان اي دين مخيط نعم <سؤال> المخلوق نعم هو شفا يوم القيامه الشفاعه هذه التي يشترط فيها ان يكون هو الشفاعه في يوم القيامه الشفاعه في يوم القيامه اما في الدنيا في يجوز انت تشفى الإنسان مع الإنسان وموسى عليه السلام لما خطره ربه أرد أن يشفى وأن يكرم أخاه هارون فسأل الله عز وجل طلب من الله عز وجل هذا الطلب أن يجعل أخاه هارون نبيا فوافق الله عز وجل على دعائه فكانت هذه شفاعة وتوسط كانت توسطا من موسى عليه السلام بأخيه هارون مع ربه. كان وصيقا بينهما ودعاه له بمشاركة في المهوة والرسالة فكانت شفاعة لكن الشفاعة التي يتكلم عنها العلماء هي الشفاعة في الآخر والتي جاءت في القرآن هي الشفاعة التي تكون يوم القيامة ليست الشفاعة في الدنيا بإذن الله السلام عليكم أنا ما أكتفي بهذا القدر